يعني مفعول به كي نصب كدوا محذوفا وجوبا باب الاشتغال وحقيقته باب الاشتغال ان يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل او وصف مشتغل بالعمل في ضمير الاسم السابق او في ملابسه عن العمل في الاسم السابق ببوري لقال نمو نيقل خود خوة دابنية اضربه، اضربهو تماشاكا زيداً اضربهو ايسا زيداً بشي منصوب وا ابي عامل يك هبي نصبي كدبات اقل ناورس دكا تماشاب كين اضربه، اضرب بو عامله، عاملة معمولي خوة هيا كها اكيا كوابو زيداً امينتاوا زيداً بريتيالة چي تماشي شئ تعريفكتك أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل بالفعل واي زيد هاتوا اضرب شاتوا ويتأخر عنه فعل أو وصف او بو مثال كاني دعاء خويتي ويجايل مثالك تي تانجانين دعاء وا أو وصف أنج مشتغل أو فعلها مشغول بو بشي مشغول بو بعملك مشتغل بالعمل, زيد. اضرب مشتغل بالعمل في ضمير الاسم وكو اضربه هسا اضرب مشغول بعمل كذا لضميره شيء زيد زيدا اضربه فعلا هسا اقل اضرب زيدا باياك هي كشمانه ولم زيدا اضربه اضرب فعلاك لدوا اسمك هاتوا مشغول بعمل كذلك او ضميره اقرأتوا اسم منصوبك بايا الله مشتغل بالعمل في ضمير الاسم السابق أو في ملابسه ين أو فعلك هدي مشغول ذبيبة كلمة كوا كلمة كام ربت هاي بشيو ربت هاي اسم منصوب كوا أو في ملابسه عن العمل في الاسم السابق واي ليد لجاتي أوين مشغول ب باسم با منصوب كوا عمل لو دابك عمل يالا ضمير كيدكات ين لكلمة كا لدواي او دي رتب بقى او هيا نمونا كان نحو زيدا اضربه هسه زيدا اضربه مفعول به منصوب عامل كي محذوف وجوبا يعني اضرب زيدا اضربه اضرب زيدا اضربه اها زيدا مفعول به منصوب عامل كي اضربك كحذفة محذوف وجوبا لابرشي لابر اضرب مشغول بو بضميريك كضميريك اقرأتو بو زيدا و هاروها نمونيدو و زيدا <تصفيق> و انا ضاربه زيدا هاروها اسمي شيء منصوب مفعول به مفعول به بو يعني عامل لفيش رشتو نصب كدو انا ضاربه انا ضاربه انا مبتدع، يعني ضمير منفصل في محل رفع مبتدا ضارب خبر ضاربه <تصفيق> سعامل كاتوا لدواء زيدا عامل كاتوا ضاربه بلان لجاتي اوي فعل بفعل هي وصف تما شيء رست كيفيه جوبكه يتقدم اسم ويتاخر عنه فعل او انو اضربه أو وصف، وصف ما بس يجي اسم مفاعل واسم مفعول أو أنا. ليه لأن الظارب اسم مفعل كيا. وزيدا أنا ضاربه، ضاربه. إذا وصف كان لجاتي أو مشغول بزيادة وزيد نصب كدا يا، أبيني ضارب، ضميرك أيش كدوة نصب كدوة. يعني إيش ل لضميرك كدوة؟ مشتغل بالعمل في ضمير الاسم السابق. وزيدا انا ضاربه بلام لقد لجذ ضارب ده الآن أو غدا الآن أو غدا أو دقيدي زيادة كلبه لسه أو الآن أو غدا ملاحظة يا بن ملاحظة أشار بهذا المثال إلى أن الوصفة لا يعمل. إذا كان مجردا من الألف واللام إذا كان مجردا من الألف واللام إلا إذا كان للحال أو الاستقبال لا الماضي اسمس فاعل اگر الف لام ي لقلنا به بون من ود انا ضارب انا ضارب لويا انا ضارب لزمني معضيدا لكسيك الدابه لاشيك الدابه لويا لا يستعد او تلك كسيك الدي يا لوجه العين الدابه تنك الف لام ي في ونيا كالف لام ي في ونبو أكريبه ماضي به اقرب حال به اقرب مستقبل به بوي لبروي نمونكي ضاربه ألف لام بي ونيا الآن أو غدني هنا بوي سيمانشي اشار أشار بهذا المثال إلى أن الوصف لا يعمل وصف عملناك إذا كان مجردا من الألف واللام أقا ألف لام بي الا إلا إذا كان للحال او الاستقبال اغرب هو حال بي عملك بو استقبالك بعملك للماضي بويا ضاربه لبروي الافلامي في والنيا قيدي كذبه شيئا الان او غدا بو شيوي شكات وزيدا انا ضاربه الان او غدا وزيدا ضربت غنامه نمنيسيم زيدا هسه اسمك تقدم ويتاخر عنه فعل فعلا ضربت هاتوا فعلك هاتوا بلن فعلك ايش لا كدوا متما شيء ضربت بكين ضربت ايش لا زيد النكدوا ايش لا لا شيء كدوا غلامه غلام نل ايش لا زيد كدوا اجتنا نمن نايش لا زيد كدوا نايش لا بميره كش كدوا اذا زيد انضربت غلامه لقل زيد اضربه بلا اضرب بيشتر وثمان ايش يلزميده كدوب مليكه اجرتو ابو زيد فلم ليه ضربتو ايشي شيء نل زيد كدوا ناي شيء له عكس كدوا كا كاجرتو ابو زيد اما او برقيه ك او على شي او في ملابسه او في ملابسه في ملابسه كلمه ملابس اي عامل في ضميره الملابس اي عامل في ضميره او ها اي ملابسه يعني الهاء يعود على ضمير الاسم كابو او تقدير أو في ملابسه بنست تقديير أو رستهيك هيأ أو في أو مستغل وعامل في ملابسه يعني ملابس الضمير ما بستي أويه ضرباء إيشي كدوال لو شايك ده أو شا إيشي كدوال الضمير كده ضرباء إيشي ده شيء ده كدوال لغلام ولكن هذا هو مضاف اليه هي هي هي ها هي هي هي غلام مفعول به منصوب باشا وهو مضاف ها مضاف هي هي هي معموله هي معموله هي هي هي هي هي هي مضاف هي عامل مضاف إليه هي غلام أي هي هي غلامي منصوب كدو. باربع كابو امام بستيتي تاتي الاتي او في ملابسي يعني او مشتغل وعامل في ملابسي يعني في عامل الضمير كابو اشتغال بمشي ويا اسمك ديد منصوبه باشا فعلك ديد يان وصفك ديد فعلك يان وصفك فعلك يان مشغول دبيت بيت يان مشغول دبيت بضميرك وباميركه دغريته وبو اسمك يان فعلك مشغول دبيه بكلميك وكلمك عامل للضمير اسمك دوارك موا زور واضح اسمك منصوب ديت باش انفعلك يان وصفك ديت تو جاري وفلك يبزانه فعلك يان إيش لزميلك داك زميلك داك غريته وبو اسمك ايان او فعل ايج لكلمك داك هالكلمك ايش الى زميلك كدوا أو زميلك داك غريته وبو بو اسمك صور واضح شن قال صوتك قال ان شاء الله على سامع ضربت غلامه وقوله تعالى وكل إنسان الزمناه طائره في عنقه وكل انسان المزمناه طائره طائره يسمى فعل به دوما فكل انسان اذا كل انسان اسمي هنا منصوبه وكل انسان ب شيء ماشي نصب كذاه ديارنيه وكل انسان الزمناه الزمناه لبره هاي شيء هي يا أخوي الزمان مشغول بو بزميلك هو زميلك ها بو كله الزمناه طائره ابنه طائرة جارك يترك يطائرة مفعول به هي مفعول به دومة ها كم مفعول به هي كم في عنقه جار ومجرور حالة فالنصب في ذلك كله بمحذوف وجبا لهما من منانيه ناي أو كلمانك منصوب لبداية وهاتون مفعول بهين بو فعل ش محذوف يفسره ما بعده أو كلمانك للدعاء خواندا أو عنا تفسير ذكنت والتقدير يضرب زيدا يضربه فوشوا يعني زيدا زيدا أو كاتا مفعول به كابو فعلش محوظ وجوبا وأنا ضارب زيدا أنا ضاربه أنا ضارب زيدا أنا ضاربه زيدا, زيداً أنا ضاربه كابو زيدا يعني هر كلمة لدواي هات لدواي اسم منصوبك أو كلمة عمل يقولون ان الزيداء يضربون زيداء يضربون اضرب زيداء يضربون زيداء يضربون زيداء يضربون زيداء يضربون زيداء يضربون زيداء يضربون زيداء يضربون زيداء يضربون زيداء يضربون زيداء يضربون زيداء يعني أما إيهانة المثاله هنا خود رستش لروي لروي عمالة وقولي ضربت زيدا ضربت غلامه ضربت زيدا ضربت غلامه بلامته أجروتت روي معناه وتوت زيدا ضربت غلامه وآيله ضرب الدواء لا لزيت نعم بس ده برشاوي من علاقه تيركشتوه هي إيهانة وزيد يعنى بويه وأهنت زيدا ضربت غلامه يعني بسبب ضربه للغلام إهانة للزيد، لزيد، وأهنت زيدا ضربت غلامه، وألزمنا كل إنسان ألزمناه بوشوا فعلك أي دواي خوي كي أكاد تفسيري ذاك ومنها المنادى ومنه يعني ومنها ومنها بس خوي ومن هو لما تتكحمن وانيا ومنه يعني ومن المفعول به ما قلت ومنها يعني ومن المنصوبات بس ليه ما دام للريزي مفعول به, هنا دا مفعول به هي أصل اصل وين منه تنكن مناداش يلي اصله مفعول به يسجد لك بيت ومنها المن ومنه المنادى نحو يا عبد الله فَإِنَّ أَصْلَهُ أَدْعُو عَبْدَ اللَّهِ إِسَأَدْعُو فِعْلٌ وَفَاعِلٌ عَبْدَ اللَّهِ مَا تُمَعْتِكِيَ رَسَتْتُمُ هَا بَابِ الْإِشْتِغَادِ وَمِنْ هَا بَابِ الْإِشْتِغَادِ وَمِنْ هَا الْمُنَادَةِ وَوْجُوبَتْتِمَوَادِعَ ذهبوا الى كانت اولاده ضلي اكلت اكلت او كاتيج لوبسيغنامينت احسن بارك الله فيك ومنها يعني ومن المواضع التي يحذف عامل النصب نحو يا عبد الله فان اصله أدعو عبد الله فحذف الفعل وأنيب ياء عنه. أبني أستاذ أدعو شكلاء حذف كلاوة عبد الله مفعول بهيا. طلع أتوانين بلين أستاذ معملي شيله لكن معملي مفعول بهي لكن. تعذدو ياوي كبوة منادا منادا يا. فناك ربين بلين يا يا عبد الله عبد الله مفعول به وفعلك الشيك يا فعلك الشي محذوفة أما اللي أصل دا بمشي وياتون كالرستة فيقنايا إلا يا دو اسم بيان فعلي اسمك دا أصلي يا عبد الله أدعو عبد الله كابو ما شونيك لو شنانيك فعلت يا محذوفة وجوبا بمعنا بم درست أما بلين مفعول به كوفعلكي وجوبا مفعول به وفعل كي وجوبا محذوفا شنك يسمى مفعول به نية كبوبا منادا هذه كلاوانا بي مشكلة مانية إن شاء الله يا عبد الله فإن أصله أدعو عبد الله فحذف الفعل وأنيب يا عنه كابو يا لجي أدعو دا دانشتوا همان إيشي أو كالرمانا ومناداش بريتيالة شيء أو او كتوبان بانجي أكي بحرفك لحرف كان ادعوها أدعوها تبيتل أوبيتل وحروفين وحروف نداء تنحرفك ما هي همزبونيك لو عنا علي أزيدو يعني يا زيدو ين أي زيدو أي همزيك فعشان يا ين تاني بلي آ زيدو آ بمد آ زيدو بوشيو ين آي زيدو آي مديك لا قال يا يا زيد ايها هيا وا واسلاما فانيا بو نو بو او معنانا انا, أنا حروف نداء كاش نستر كلمة كلمه كبيره منادى والمنادى خمسه انواع او نوا نيكا ذكرين بين جورن المفرد العالم مفرد ليره اوكوا لا لاوايا كواتد مفرد يعني كلمه واحده مفرد مثنى وجمعي ما بسنيا. مفرد ليره يعني ما ليس بمضاف ولا شبيه بالمضاف اوكوا لا لاوايا والنكره المقصودة نكره مقصودة يعني لبين منادي ومنادا معلومة كما بس يفي اوا اوى أو نكره انا خير ما ني مقصوده انا خير ما ني شيء غير مقصوده قلنا جاوت الديه جاهلا نكره مقصوده ان غير مقصوده هيا جاوت الديه جاهل خو ايش يا زان من بقى وما منش خو ما زان من بقى وما يا جاهل يا ظالم هم جنمونه ين مولسر الموضوع او يا بيش شوي كخطيب شد سر خطبك اذا مناقشه كي legal كسي كدبه يا ظالم اي او معنيه اوا والنكره المقصوده والنكره غير المقصوده أوش يا ظالما والمضاف يا عبد الله والمشبه بالمضاف مثلا يا طالعا الجبل يا طالعا جبلا مثلا كابو <تصفيق> منادى بين جوري هيا فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على ما يرفعان به في حالة الرفع علم مفرد مثلا زيد أقل لك حالة رفع الزيد على إعرابك إيش يا زيد زيد بوي لكاتي نداء علي زيد مبني على الضم يعني مبني على ما يرفع عليه علي مبني على الضم في محل نصب منادى وهر وها نكره مقصودش بون منا جاء ظالمون ظالمون رفعكيت يا ضميه اگر بكت منادى عليه يا ظالمو چون كن مقصوده فابول لو پنجا وانيان مبني مبنين لا لا سر هاش تقرفع كران او حركيه بناءك لان. فأما المفرد العالم والنكرة المقصودة فيبنيان على ما يرفعان به في حالة الإعراب فيبنيان على الضم إن كان مفردين نحو يا زيد يا رجل أو جمع تكسير نحو يا زيود زيود زيوت جمع زيدا، ويا رجال ولم نأقر ببك فاعل رجال جاء رجال على مين رفع شيئا؟ ضميئة ما دام على مين رفع ضميئة أقل كل ما نمو منادى يا بتي يا رجال مبني على الضم أو جمع مؤنث سالما نحو يا مسلمات أقل بكنا رفع جاءت مسلمات ما دام مرفع عقيبة ضميئة لحالة بنائدة لم نادع لي يا مسلمات مبني على الضم في محل نصب منادى أو مركبا مسجيا نحو يا معدي كرب وأن قبل جاء معدي كرب فعل مرفوع لامة رفعه الضم بوشيوا بو يا معدي كرب مبني على الضم في محل نصب منادى ويبني ويبنيان على الألف في التثنيه نحو يا زيداني أسي يا زيداني عرابكين شون عرابكين قالين <تصفيق> <متحدث> مبني على الالف على مير رفعك يا ألف همو جاء لي أقرقيد تخوان لي جاء يقلق لي بينا بل جاء زيداني زيداني فاعل مرفوع على مطرف الألف أنجب تقول شيء مبني على الألف في محل نصب منادى يا زيداني ويا رجلاني وعلى الواوي في الجمع نحو يا زيدون جاء بينا جاء زيدون فعل مرفوع لما ترفعي الواو انجب مبني على الواو في محل نصب منادى والثلاثه الباقيه منصوبة لا غير ولم اوسيا كي تلا غير مقصوده مضاف مشبه بالمضاف يا شبيه بالمضاف هرس قوانا منصوب مبنين في محل الخوان منصوب المعرب وهي النكيرة غير المقصوده كقول الاعمى يا رجلا خذ بيدي كيما بسته؟ أدرس البقرن تواه. يا رجلا خذ بيدي. والمضاف نحو يا عبد الله. والمشبه بالمضاف نحو يا حسنا وجهه. هسا يا حسنا وجهه مشبه بالمضاف. شو كفيفيسي بدوي خويها؟ حسنا لبر الصفة مشبهة. يا لدواء وجهه فاعلة. يسعى عرابي وجهه شي فاعل برام حسنا منادايا منصوب وعلامة نصبه شي الفتحة هو منصوب مبنيني في محل لبرو مشبه بالمضاف ويا طالعا جبلا طالعا منادايا منصوب وعلامة نصب الفتحة جبلا مفعول به لبرو طالعا شيء متعدية ويا رحيما بالعباد رحيما منادى منصوب بالعباد جار ومجرور وتقدم في باب لا باب لا اومن باسكت التي لنف الجنس بيان المشبه بالمضاف وبيان المراد بالمفرد مشبه بالمضاف تشيه ومفردش تشيه لم بابش ولا بابي بريتين لويك مفرد مفرد اويك مضاف نبي ومشبه بالمضاف نبي فصل إذا كان المنادى مضافا الى ياء المتكلم جاز فيه ست لغات اقر منادى اضافه كلاب ولا ياء المتكلم شج لغتي ادريسته احداها حذف الياء والاجتزاء بالكسرة حين تنهاء الاجتزاء يعني الاكتفاء <تصفيق> نحو يا عبادي اصلا خوي يا عبادي بوشيوا يا عبادي ويا قومي <تصفيق> وهي الاكثر كن كمنادها اضافك دعوه لا ياء متكلم اماش زوثنينا للغايه كوايا اكحذفت الثانيه اثبات الياء ساكنه يا عبادي نك يا عبادي يا. يا عبادي يا ضميري متكلم فلان بساكني سيم الثالثة إثبات الياء مفتوحة نحو يا عبادي الذين يا عبادي الذين أسرفوا امش أقل حركك حركه التقاء ساكنين به وهل وكيف يشاه بلان هندق لعرب ضميري متكلمين شون خندتوة ضمير متكلم هندق لقرآن بقرن لكم دينكم وليا يعني ولي ولي ولية. لقرآن ده هاتوا يا متكلم ب بفتح هاتوا بسكون هاتوا كوابو يا عباد يا أو هاي ضمير متكلم هارخوي أصلا مفتوحة لبرو هندق لعرب ضمير متكلم متكلما بفتح خندتوة الرابعة قلب الكسرة فتحة وقلب الياء الفا نحو يا حسرة تماشا فيش او ياعك قلب بيت يعني كسرك بوت فتحة ياعكش بوت شي بوت ألف بجاتي يا حسرتي بوت يا حسرة تنك مناداء لا ياء متكلم الخامسة حذف الالف حذف الألف والاجتزاء بالفتحة ألف كحذف كي <تصفيق> برام دعاق قلب خي يا غلامي بكيت يا غلاما او الشيواء يا غلاما دعاق ألف كجلابي يا غلام السادسة حذف الألف وضم الحرف الذي كان مكسورا كقول بعضهم يا ام يا ام خيل اصل شيء يا ام يا ام نافته انجب الف الفا كش حذفه وفتح كش كذا بضم يا ام لا تفعلي بضم الميم وقرا رب السجن رب نك ربي بكسره بضم بضم الباء وهي ضعيفه كابو منادى اقر اضافه الى بولي ياء متكلم شجل غيت يا دروسته فان كان المنادى المضاف الى ياء المتكلم الى الياء ابا او اما جاز فيه مع هذه اللغات اربع لغات اخر اقر منادى مضاف بولي بلان منادكة شيبو أب لقال أم أجل أو عنبو أوش الشيء كباسم كدرستا شوار اللغه يذهب بعل بيت الشج لغة إحداها لو شارة ابدال الياء تاء مكسورة نحو يا أبتي يا أبتي أو كاتد يا أك نماوة بو بتأي شي مكسورة نحو يا أبتي ويا امتي وبها قرأ السبعة غير ابن عامر في يا ابتي الثانية او اللغي كما قرائي السبعي في اوتريا الا ابن عامر في كلمه بلان سيل غيتريه ناوى الثانيه والثالثه والرابعه لسهل سيشي بنوسى لغات ضعيفه ام سيل كديد ضعيفه فتح التاء وبها قرأ ابن عامر بلان سيمو شهرام ضعيف ترى يعني فتح التاء وبها قرأ ابن عامر يعني يا ابتا الثالثه يا ابتا بالتاء والالف وبها قرأ شاذن الرابعة يا أبتي يا أبتي يعني بتاعكش وبياعكش شو؟ تاعكش هي وبياعكش معه بالتأي واليا شو هرم شو هرم شيء؟ يا أبتي بياء بل يبون أبت مش كليك نية ها أي بات يا قلبي المعنى في قلب الشاعر باشا وإذا كان المنادى مضافا إلى مضاف إلى الياء أقرب مناداة كتبوا أقرب <أجل> لي ربي أقرب مناداة هبو مضافو بلاي كلمه كلمة كمضافو بلايا <يع> مضاف إلى مضاف إلى اليا مثل يا غلام غلامي يا غلام غلامي لم يجز فيه إلا إثبات اليا مفتوحة أو ساكنة لم يجز فيه إلا إثبات اليا مفتوحة أو ساكنة يعني هل أبي يا غلام غلامي ين يا غلام غلامي ما دام مضافا لي مضافاكا مضافا ليا هل ادرس يا غلام غلامي ين يا غلام غلامي الا اذا كان ابن عم او ابن ام حمد انا نبي يعني إذا ابن عم اضافه كلا بولا يائي متكلم مثلا مضاف إلى مضاف أو كاتا إلا إذا كان ابن عم أو ابن أم فيجوز فيهما أربع لغات حذف الياء مع كسر الميم وفتحها وبهما قرا في السبعة يعني قراءة سبعية في قوله تعالى يابن أم يابن أمي يبن أم هدوشي حذف الياء حذف مع كسر الميم وفتحها يا ابن يبنى يا ابن امي واثبات الياء كقول الشاعر يا ابن امي بياء ويا شقيق نفسي انت خلفتني لدهر شديد شقيق تصغير تصغير شقيقه شاعر كنامي أبو زيد الطائي اسمه حرملا ابن المنذر لا عزيباري ولا تعزيبلاي كده ساك أيا أي كوري دايكم أي كوري دايكم يعني أي برأكم يا ابن أمي ويا شقيق نفسي يعني يا شقيق نفسي أي اللي فوها أنت خلفتني لدهر شديد يعني بجد يشتم بوز يعني كي فرنا سورو ناخوشي يعني تو مرض من بتنهابه جهشت بوز زمانيك توشي نارحتي ببم تو بشتيوان بو بشتيوان بويد بو اسب المهم يبنى أمي بيا وقلب الياء الفا كقوله يبنه عما لا تلومي وهجعي فليس يخلو عنك يوما مضجعي يبنة عما قلب الياء ألفا أبو نجم أبو النجم العجلي وتويتي اسمه الفضل بن قدامه ابنة عما لا تلومي وهجعي لك تشا مزعكم بخزنتك يا خي علاد لا تلومي بس يتركم قصبك لا تلومي وهجعي يعني اسكتي بيدنبا فليس يخلو عنك يوما مضجعي كان الشوك نيان جايكي من تويتان بيت يا بنت عما لا تلومي وهجعي فليس يخلو عنك يوما مضجعي المهم خطانش تكيب خواننا و قصة كي نشيخ خواننا و خواتنا بنسيت شاهدك ابن عمّاء وصلى الله على محمد ف... А вы как?